يا رب أرنم لاسمك لاني أحبك كما احببتني أولا أدعوك فأنت ملجاي وليس لي سواك أنت قريب لكل من يدعوك وأنت الذي قلت أن من يأتي إلي لا أخرجه خارجا فكن يا رب مع شعبك كن معيننا في ضيقاتنا. لانك أنت هو الهنا ونحن صنعه يديه الشماس بولس ملاك يقدم باقه من الترانيم التراثيه يشترك معه في الاداه المرنمه الاخت نيفين شكرالله توزيع موسيقي استاذ محب صلاح